بسم الله الرحمن الرحيم تنزل قدام الله الحق تنزل ما عند قدام الحق فعبد الله بخلص والدين على لله الدين الخالص ولا يتغذون دونه أولياء ما نعبد إلا يقربون إلى الله الزلفاء إلا الله يحكم من فيما وفيه خلفون إلا الله لذي من وكاذبون كفار لو أراد الله يبتخل بغير الصفا مما يخلق وما يشاء وسبحانه الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض لحقا قمر للنار والنار للصخر الشمس قمر كل من يزني المسمى ألا هو عزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جاء ربنا زوجة وانجر الأنعام إن السماء تزواجا يخلقكم في بطلهم ما يتكون خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث <تصفيق> ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو إن تكفوا فإن الله غني عنكم لا يرضى لعباد الكفر إن تشكروا يرضى لكم ما تجرون أجرتم خاص من ربك مرجعكم فنبلكم ما كنتم تعملون إنه عليم ملات الصدور ويذم الإنسان الذر من ربه ميمدا خبرون يمتمنون السماك أن من قرب جلّا أنذاذ اللي عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلنك من أصحاب النار أمن وقانتنا ناء الليل سأجد مقائم يحضر أخذ رحمة ربه قل هل يستمع الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا الماضة قل يا عبادي الذين ونتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدغية حسنة وأرض الله ما صحة يوفى الصبر غير حسابا قل إن أمرت أن أعبد مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل الخاص أمي أذارين من عظيم قل إن لا عبد مخلص إلا روديني قل إن من دوني قل إن الخاسر من الخسران فصومي وعلم يوم القيامة على ذلك من خسران لمبين لهم من فوق منظر ومن من من تحت من الزرع. ذلك يخاف الله بما لهم يا عباد فاتقوا ولا الذين استنعوا الطاوود أن يعولواه ويعولوا الله لهم بشرا أو شاعرا الذين يستمعون القول في الدنيا أحسنونا إليك الذين علّموا الله إليكم أمور الألباب أَفَمَن حَقَّرَ كَرَمَ اللَّهِ وَدَعَا يَفْتَقِرُ كَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُهُ مِنَ النَّارِ لَا تَلَذُّ لَهُ تَرْمُنٌ وَرَفٌّ فَوَرَفٌ مَّلْئُهُ ذَرَّاتُ النَّارِ وَعَذَّبَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَذِّبُ اللَّهُ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ افمن شرح الله صدره للاسلام فوعى على نور من ربه فويرى يقاس ينقولون بدون لا راض في طلال النوين الله نزل احسن حديث كتابا متشابها امسال تخشع من يقول الذي يخشى ربهم ثم ترى نجواهم من يشاء. ومن يضلل الله فمعلم من هذا أفهم من يتغيب وجه السم والعذاب من قيامة الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذبا الذين من قبل فأتعاموا العذاب من حجر أشعرون أزاقوا الله الخزي في الدنيا والعذاب في هذا القرآن منكم لمسأل العيون يتذكرون قرآن نارم يغيذي عيواج العيون ضرب الله مسأل الرجون في شركاء متشاكسون رجل السلام علي الرجل هل يستمعون مسأل الحمد لله بل اكثروا ما يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم من عند ربكم تختصمون فَمَنْ أَظْلَو مِمَّنْ كَذَبَ عَرْضًا وَكَذَبَ بِالسَّلْقِ إِذْ أَلَيْسَ فِي جَهْنَّهُمْ أَسْوَلِ الْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالسِّلْقِ وَصَدَّقَ مِئُولَاكُمُ الْمُتَّقُونَ فَهُمَّ يَشْحَاءُونَ عِنْدَ رَبِّ مِزَعَ لِجَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وكفر الله عنهم أسوأ الذين يعملوا وجزهم أجل أجرهم يحسن الذين كانوا يعملون عليه الله والكاف عبده ويخفونك هم الذين من دونه وعلي الله فمألهم هذا ومن يد الله فمألهم من موضيل عليه الله والعزيز الانتقاب ولا سألتم من خلق السنوات وظل يقولون الله لفرأة بدرني الله إن أرادني الله بدرنا له نكشف عد ظري إن أرادني الله بضر له نكشف عد ظري أو أرادني رحمة له نمأم سكات رحمة قل حسبي الله وأكرم تأكلون قل يا قوم يعمل على ما كنتم إني في فزوت ألمون من يأتي عذاب يخز ويحل علي عذاب المقيم إن أمزلنا عليك أكتاب للناس من الحق فما يتزافل نفسهم من ظل فإنما يضرها عليها وما أنت علي الموكيل الله يطرف في الأمفس حين الموتها والذين لم تموت في مرامها وفي أمسك والذين قضى عليها الموت والرسل إن في زارك نيائيات النقام اَمَن تَخَذَ مِنْ ذُلِّ الشَّفَعَاءَ أَقُولُونَ وَلَوْ كُنَّا يَمْكُثُونَ عِنْدَكَ لَقَرُنْ قُلْ إِنَّ الشَّفَعَاءَ جَمِيعًا لَهُمْ مُلْكُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَرَّشَ مَنْ ذِكْرُهُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَرَّشَ مَنْ ذِكْرُهُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قول الله مفاطر السماوات الأرض عارم الغيب والشاهد أن تتحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثلهم أولا افتدوا بمنسوا العذاب يوم القامل وبدأ رمي الله ما لم يكنوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا حق بما كانوا إلا مس الإنسان ظهور دعاكم من أخوة لا نعمة منها قال إنما أوتيت على علم بلي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبل فما أولى ما كانوا يكسبون فأصابوا سيئات ما كسبوا اللي يرونها أولاي سيصيبوا سيئات ما كسبوا ما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يمسطر القلم ويشاء ويقدر إن في ذاك رأيات النقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أستغفوا أنا يا الرحمة لا رحمة الله, إن الله يفرض رمجميها إنه الغفور رحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا من قبل ان يأتيكم هذاء وثم لا تنظرون واتبعوا واسلموا وانزلوا الىكم من ربكم من قبل ان يأتيكم هذاء ببغضة وانكم لا تشعرون ان تقول نفسكم يا حسنة على ما فرطت في جنب الله كنت, أو أن الله كنت من المتقين أو ملاقا جاءتك عياتي وكذبت ما عصتك وكنتم الكافرين وهي أوم القيامة تروا الذين كذوها الله جمسودة أليس منه أنهم أسوى للمتكبرين وينجي لهم الذين اتقوا بمفازة منعج يحزنون الله خالق كل شيء ومالك كل شيء وكيل لوما قارض السماوات والأرض والذين كفروا ما يدلون أولئك خاسرون ولا, ولا فضل الله تعمرون أعبد أيها الجاهلون ولا تنوح إلى جم الجم القائل كلا إن الشغل ترى من, من خاسرين بل لا فضلكم إن شاكين وما قال الله عقق أليم الأرض جميعا قبل قيام القيام يستمر المطيئة اليمين سبحانه وتعالى عم أشيكون ونفق في السواء فسيقرهم في السماوات وهم في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق في أخرى قيام ينظرون وأشرق الأرض من الله وربيه ورد الكتاب وجيني بالنبي وشهده بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما يعملت ومؤهد ما يفعلون والسيقى الذين كفروا لها وجهنم الصباح حتى أجازوا وفتنبها وقالوا وخدمتنا لم يأتقون رسول منكم ويطرون عليكم قالوا بنا ولكن حقا كلمة العزاء وإلى الخنور مرى في <تصفيق> خاضر فيها الرميس واسفهم تكملين وسيقا لها التقربوا إلى الجنة الظهر حتى إذا جاءوها وفتحت مرى وقالوا خلدها سلام عليكم طمتم فانخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعدوا رسول العرضات ومن الجنة حيث نشاء العاملين وَتَرَى الملائكه بحاف مِنْ نحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل بين الحق العالمين